6 cüz.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 والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سيفيئهم جرهم، وكان الله غفور رحيم. يسألك عن الكتابات تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سأل موسى من ذلك، فقد سأل موسى أكبر من ذلك، فقالوا أيرنا الله جل تا، فأخذتهم الصيغة بالظلمهم. فَمَتَّخَذُوا عِجْلًا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سِطْرًا مُبِينًا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْثَوْا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فبما نقضوا ميثاقهم وكفرهم بآيات لا ويقتلون لمبيا بغير حق وقولهم قلوبنا غُلظ باتبعه الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم 부حتانا عظيما وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى مريم رسول الله رسول الله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 فبظلم من الذين هذا حرمنا عليهم حرمنا عليهم طيبات نحيلة عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الرiba وقضنوه عنه وأجل من ولا بالباطل الباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنعطيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى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 لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله قد ضلوا دلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالد فيها أبدا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 ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نسيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم أنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتزموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراط مستقيم يستفتونك قل إن لا يفتيكم في الكلالة إن إمرؤنها لك ليس له ولد وله, وله أخت فلا نس ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فله مثل صال مما ترك وإن كانوا إخوة الرجال والنساء فللذكر مثل حظ العنثيين يبين الله لكم أن تدلوا والله بكل شيء علي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 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَنْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وما أَكَلَ السَّمْعَ إِلَّا مَا ذُكِّيَ وَمَا وما بِالْأَذَى وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ اليوم الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا حل لهم قلوا حل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم حيل لكم الطيبات وتعام الذين أودوا الكتاب حيل لكم وتعامكم حيل لكم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أودوا الكتاب من قبلكم إذا أعطيتمهن أجورهن محسنين غير مصافحين ولا متخذي أخطار ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغصلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاضطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاحد منكم من الغاية أو لامسوا من نساء فلم, فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم ويديكم منه ما يريد الله يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم ميثاق الذي واثقكم بيذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور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 والذين لَكَفَرُوا كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَلَا كَسْحَابِ الْجَحِيمِ يَا أَيُّوْنَ الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُونِ عَمَّتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَمْ إِذْ هَمَّ قَبْنَهُ يَبْسُطُوا إِذْ هَمَّ قَبْنَهُ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ إِيْذِيَامُ فَكَفَّ إِيْذِيَامَ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ, وعلى الله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وابعثنا منهم اثنى عشر نقيبا فقال الله إني معكم لإن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمانتم بنسني وعزرتموه وأقرضتم الله قردا حسنا وأقرضتم الله قردا حسنا لو كفلن عنكم سيئاتكم ولو دخلنكم جنات تجري من تحتها فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلَ فَبِمَا نَقضِي مِيثَاقَهُمْ لَأَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَزَمًا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَتَّنُونَ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يحب ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقا فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يسنعون يا آل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفوه عن كثير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 قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح أبل مريم وأمه وما في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير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 قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين فتلوا عليهم نبأ ابني عظم من حق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتل قال إنما يتقبل الله من المتقين فلئن بست إلي يدك لتقتل لما أنا بباسط يدي إليك ليأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني يريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فتوعت له نفسه قتل أخي فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوء تاخين قال يا بيلة عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوء تاخين فأصبح من الناظمين من أجل ذلك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 ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والصارق والصارقة فاختعوا أيدي وما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز الحكيم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 يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم الآخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا هذا وإن لم تأتوهم فاحذروا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 إنا أنزلنا التوراة فيها دوَّنُور يحشُو بها النبِيُّونَ الَّذينَ أسلموا الَّذينَ أسلموا للَّذينَ هاد وَالرَّبَّانيونَ والأحبارُ بِمَا سُحِفِضُ مِنْ كِتابِ اللهِ وَكَانوا عَلَيْهِنَ شَذَآفَةٌ فَلا تَخشَوْنَ الناسَ وَخشَوني وَلا تَشتَرُوا بِآياتِي وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَذَنَ اللَّهُ فَوَلَكَ مُلْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَفْفَ بِالْأَفْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالجِرُوحَ قِصَاصٌ فَمَا تَسَدَّقَ بِهِ فَمَا كَفَارَتُ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَزَلَ اللَّهُ فَوْلاَكَ مُظْلِمُونَ وَقَفَيْنَا عَلَى ثَرِيبِ أَيْسَ بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ وَأَتِيْنَا رِجْلَ فِيْهُ دَوْ وَنُورُ وَمُصَدِّقٌ وَنُورُ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً للمتقين. وليحكم آل الْإِنْجِيلِ بِمَا بما أنزل الله وَمَن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولاك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فأحكم بينهم, فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبعه وعما جاءك من الحق لكل ينجعلنا منكم شرعة ولو شاء الله لجعلك أمة واحدة ولكن ولكن يبلوك في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله يرجعك جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبعه وأحذارهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك وَيَتَوَلَّوْا فَعَلِمَ أن ما يُرِيدُ اللَّهُ أن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعض مولياء بعض ومن يتولى منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تسيبنا ضائرة فعسى الله يأتي بالفتح أو أمر من عنده عِنْدِهِ على ما مَا في فِيهِ وَيَنفُذُ ويقول الذين مَا عَدُّوا الذين أقسموا آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ يا أيمن الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي لهم قوم يحب يحبونه ويحبونه وذلة على المؤمنين عزة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلايم ذلك فذ الله يعطي من يشاء والله واسع عليم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 فَاتَّقُوا الله إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا بَلْ كَانُوا قَوْمًا لَّا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةَ عند الله؟ من الله وغذب عليه وجعل منهم القنادة والخنازير وعبد الطاغوت والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شروا مكان وأضلوا عن سواء السبيل وإذا جاءوك قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون فترى كثيرا منهم يصارعون في الإثم والعدوان وأكلم السحر لبيس ما كانوا يعملون لو لا ينهمن ربانيون والأحبار عن قولهم الإثم واكل من السحت لبيس ما كانوا يصنعون وقَالَتِ الْيَهُودِ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعْنُوا بِمَا قَالُوا بَلْيَدْهُمْ بل أَبْسُدَتْ تَانِيُ فِقْقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ أُزِيلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الطَّغِيَانَ وَكُفْرًا وَالْقَيْنُ بَيْنَهُم مِّن عَدَاوَةٍ وَالْبَغْضَاءِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ الله اللَّهُ في فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَلَئِن آمَنَ النَّاسُ بِاللَّهِ وَالْكِتَابِ وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ولم أنما قام التوراة والإنجيل وما أُنزل إليهم من ربٍ لا كانوا مفاقهم وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ مَتُمْقَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِلَّا أَنتَ فَعَلَفَ مَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الْنَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَذِلُّ الْقَمَلَ الْ قل يا أهل الكتاب عَلَى على شيء حتى تقيموا وَالْإِنْجِيلَ وَمَا وما أنزل إليكم من رَبِّكُمْ ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما إِلَيْكَ إليك من ربك تغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هذوا الصابعون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل فلا خوف عليهم ولاهم لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وارسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وسموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وسموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم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 أفلا يَتُوبُونَ إين الله وَيَسْتَغْفِرُونَ والله غفور رحيم. مَا الْمَسِيحُ ابن مريم إِلَّا رسول قد خَلَتْ من قَبْلِهِ رسول ومستديقة كان يأكل الطعام. انظر كيف أن نبين لهم الآيات ثم انظر أن يفكون. قل تعبدون مين دُونِ اللَّهِ ما لا يمنك لا يمنك لكم ولا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا من قد ذلوا من قبل وضل كثير كثيرا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بمعصى وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن مكر فعله لبيس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفرون لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم موليا ولكن ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجد أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجد أن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق الله العظيم